أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ وَجَعلناهُ فيِي قَار مكين إى قَدَرٍ معَلوم فَقَدرناَا فَنِعم القَادِرُون وَلُ يأَومَائِذِ للِمُكَذبِين أَلَمْ نَجعَل الأرضكِفَاتَ أَحيأَ وَأَمواتَ وَجَعلنَا فيِيهَا رواسَِ شَامِ خَاتون وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ إِن طَلَقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذي ثلاث في لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يوم للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فياعتذرون ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يوم اذل للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وثواك مما يشتهون كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ